ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خرب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فاعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها